فَلَعَلَّكَ بَاهِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إلَّا مَن يُؤْمِنُ بِهَا ذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ذِينَ تَلْهَالٍ بَلْ وَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع لن ندع ومن دونه إله لقد قلنا إذا شطط هؤلاء وَمَنِ اتَّخَذَ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا